بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا حبده ورسوله صلى الله وسلم وبرك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الثاني من مجالس سبع كتاب الروح للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن أيوب بن قيم الجوزية رحمه الله يقرأه عليكم عمر البساطين يقول رحمه الله فصل وأما المسألة الثانية وهي أن أرواح الموت هل تتلاقى وتتزاور وتتذاكر أم لا فهي أيضا مسألة شريفة كبيرة القدر وجوابها أن الأرواح قسمان أرواح المعذبة وأرواح المنعمة فالمعذبة في شغل مما هي فيهم من العذاب عن التزاور والتلاقي والأرواح المنعمة المرسلة غير محبوسة تتلاقى وتتزاور وتتذاكر ما كان منها في الدنيا وما يكون من أهل الدنيا فتكون كل روح مع رفيقها الذي هو على مثل عملها وروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الرافيق الأعلى قال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وهذه المعية ثابتة في الدنيا وفي دار البرزخ وفي دار الجزاء والمرء مع من أحب في هذه الدور الثلاثة وروا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق قال قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لنا أن نفارقك في الدنيا فإذا مت رفعت فوقنا فلم نرك فأنزل الله تعالى ومن يطي الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقال شعبي جاء رجل من الانصار وهو يبكي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بك يا فلان فقال يا نبي الله والله والله الذي يا الله والذي لا اله الا هو لا انت احب الي من اهلي ومالي والله الذي لا اله الا هو لا انت احب الي من نفسي وان نذكرك أنا وأهلي فاخذني كذا حتى اراك فذكرت موتك وموتي فعرفت أني لن أجامعك إلا في الدنيا وأنك ترفع في النبيين وعرفت أني ان دخلت الجنة كنت في منزل أدنى من منزلك فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فأنزل الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إلى قوله وكفى بالله عليما وقال تعالى يا أيتها النفس المطمئن ترجعي إلى ربك راضية مرضية فدخولي في عبادي ودخولي جنتي أي في جملتهم وكوني معهم وهذا يقال للروح عند الموت وفي قصة الإسراء من حديث عبد الله بن سعود قال لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم لقي إبراهيم وموسى وعيسى صلى الله وسلمه عليهم فتذاكروا الساعة فبدأوا بإبراهيم فسألوه عنها فلم يكن عنده منها علم ثم بموسى فلم يكن عنده منها علم حتى أجمع الحديث إلى عيسى فقال عيسى أعهد الله إلي فيما دون وجبتها فذكر خروج الدجال قال فأهبطوا فأقتلوا ويرجع الناس إلى بلادهم فيستقبلهم يجوجوا وما جوجوهم من كل حدب ينسلون فلا يمرون بماء إلا شربوه ولا يمرون بشيء إلا أفسدوه فيجأرون إلى الله تبارك وتعالى فيدعون الله فيميتهم فتجأروا الأرض إلى إلى الله من ريحهم واجأرون إلي فأدعو ويرسل الله السماء بالماء فتحمل أجسامهم فتقذفها في البحر ثم تنسف الجبال وتمد الأرض مد الأديم فعهد الله إلي إذا كان كذلك فإن الساعة من الناس كالحامل المتم لا يدري أهلها متى تفجأهم لولادتها ليلا أو نهارا ذكره الحاكم والبيهقي وغيظهما وهذا نص في تذاكر الأرواح العلمة وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن الشهداء بأنهم أحياء عند ربهم يغزقون وأنهم يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم وأنهم يستبشرون بنعمة من الله وفضل وهذا يدل على تلاقيهم من ثلاثة أوجه أحدها أنهم أحياء عند الله وإذا كانوا أحياء فهم يتلاقون الثاني أنهم إنما استبشروا بإخوانهم لقدومهم عليهم ورقائهم لهم الثالث أن الأغضى يستبشرون يفيد في اللغة أنهم يبشروا بعضهم بعض مثل يتباشرون وقد توترت المرأي بذلك فمنهم ما ذكره فمنها ما ذكره صالح بن بشير قال رأيت عطاء السليمية في النوم بعد موته فقلت له يرحمك الله لقد كنت طويل الحزن في الدنيا فقال أما والله لقد أعقبني ذلك فرحا طويلا وسرورا دائما فقلت في أي الدرجات أنت قال مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقال عبد الله بن مبارك رأيت سفيان الثورية في النوم فقلت له ما فعل الله بك قال لقيت محمدا وحزبا وقال صخر بن راشد رأيت عبد الله بن المبارك في النوم بعد موته فقلت أليس قد ميت قال بلى قلت فما صنع الله بك قال غفر لي مغفرة أحاطت بكل ذنب قلت فسفيان الثوري قال بخن بخن ذاك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وذكر ابن أبي الدنيا من حديث حماد بن زيد عن هشام بن حسان عن حفصة بن تراشد قالت كان مروان المحلمي لي جارا وكان قاضيا مجتهدا قالت فمات فوجدت عليه وجدا شديدا قالت فرأيته فيما يرى النائم قلت أبا عبد الله ما صنع بك ربك قال أدخلني الجنة قلت ثم ماذا قال ثم رفعت إلى أصحاب اليمين قلت ثم ماذا قال ثم رفعت إلى المقربين قلت فمن رأيت من إخوانك؟ قال رأيت الحسن وابن سيرين وميمون بن سياه، قال حماد قهل إشاو بن حسان فحدثتني أم عبد الله وكانت من خيار نساء أهل البصرة، قالت رايت فيما يرى النائم كأني دخلت دارا حسنة ثم دخلت بستانا فذكرت من حسنه ما شاء الله، فإذا أن فيه برزر المتكئ على سرير من دهم وحوله الوصفاء بأيديهم الأكاويب قالت فإني لم تعجبة من حسن ما أرى إذ قيل هذا مروان المحلمي أقبل فوثب فاستوى جالسا على سريره قالت واستيقظت من منامي فإذا جنازة مروان قد مر بها على باب تلك الساعة وقد جاءت سنة صريحة بتلاقي الأرواح وتعارفها قال ابن أبي الدنيا حدثني محمد بن عبد الله بن وزيغ أخبرنا فضيل بن سليمان النميري حدثني يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن جده قال لما مات بشر بن براء بن معرور وواجدت عليه أم بشر وجدا شديدا فقالت يا رسول الله إنه لا يزال الهالك يهلك من بني سلم فهل تتعارف الموت فأرسل إلى بشر بالسلام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم والذي نفسي بيده يا أم بشر إنهم لا تعرفون كما تعرف الطير في رؤوس الشجر فكان لا يهلك هالكم من بني سلمة إلا جاءته أم بشر فقالت يا فلان عليك السلام فيقول عليك السلام فتقول اقرأ على بشر السلام وذكر ابن أبي الدنيا من حديث سفيان عن عمر بن دينار عن عبيد بن عمير قال أهل القبور يتوكفون الأخبار فإذا أتاهم الميت قالوا ما فعل فلان فيقول صالح ما فعل فلان يقول صالح ما فعل فلان فيقول ألم يأتكم أو هما قدم عليكم فيقولون لا فيقول إنا لله وإنا إليه قجعون سلك به غير سبيلنا وقال صالح دلمري بلغني أن الأرواح تتلقى عند الموت فتقول أرواح الموت للروح التي تخرج إليهم كيف كان مأواك وفي أي الجسدين كنت في طيب أم خبيث ثم بكى حتى غلبه البكاء وقال عبيد بن عمير أيضا إذا مات الميت تلقته الأرواح يستخبرونه كما يستخبر الراكب ما فعل فلان ما فعل فلان فإذا قال توفي ولم يأتهم قالوا ذهب به إلى أمه الهاوية وقال سعيد بن المسيب إذا مات الرجل استقبله ولده كما يستخبر الغائب وقال عبيد بن عمير لو أني آي سم لقاء من مات من أهلي لألفاني قد ميت كمذاب وذكر معاوية بن يحيى عن عبد الله بن سلمة أن أبا رغم السماعية حدثه أن أبا أيوب بن الأنصاري حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن نفس المؤمن إذا قبضت تلقاها ال الرحمة من عند الله كما يتلقى البشير في الدنيا فيقولون أنظروا أخاكم حتى يستريح فإنه كان في كرب شديد فيسألونه ماذا فعل فلان وما فعلت فلانة وهل تزوجت فلانة فإذا سألوه عن رجل مات قبله قال إنه قد مات قبله قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ذهب به إلى أمه الهاوية فبئسة الأم وبئسة المربية وقد تقدم حديث يحيى بن بستام حدثني مسمع بن عاصم قال رأيت عاصم الجحترية في منامي بعد موته بسنتين فقلت أليس قد ميت؟ قال بلى قلت فأين أنت؟ قال أنا والله في روضة مرياض الجنة أنا ونفر من أصحابي نجتمع كل ليلة جمعة وصبيحتها إلى بكر بن عبد الله المزني فنتلقى اخباركم قال قلت أجسامكم أم أرواحكم قال هيهات بلية الأجسام فإنما تتلاقى الأرواح فصل وأما المسألة الثالثة وهي أنه هل تتلقى أرواح الأحياء وأرواح الأموات فشوايد هذه المسألة وإذلتها أكثر من أن يحصيها إلا الله تعالى والحس والواقع من أعدل الشهود بها فتلتقي أرواح الأحياء والأموات كما تلتقي أرواح الأحياء وقد قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قال أبو عبد الله بن مندى حدثنا أحمد بن محمد بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن الحسن الحراني حدثنا جدي أحمد بن أبي شعيب حدثنا موسى بن عين عن مطار عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن عباس في هذه الآية قال بلغني أن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام فيتساءلون بينهم فيمسك الله أرواح الموتى ويرسل أرواح الأحياء إلى أرشادها وقال ابن أبي حاتم في تفسيره حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا الحسين حدثنا عامر حدثنا أسباط عن السدي في قوله والتي لم تمت في منامها قال يتوفاها في منامها فتلتقي روح الحي وروح الميت فيتذاكران ويتعرفان قال فترجع روح الحي إلى جسده في الدنيا إلى بقية أجلها وتريد روح الميت أن ترجع إلى جسده فتحبس وهذا أحد القولين في الآية وهو أن الممسكة من توفيت وفاة الموت أولى والمرسلة من توفيت وفاة النوم والمعنى على هذا القول أنه يتوفى نفس الميت فيمسكها ولا يرسلها إلى جسدها قبل يهم القيامة و نفس النائم ثم يرسلها إلى جسدها ثم إلى بقية أجلها فيتوفاها الوفاة الأخرى والقول الثاني في الآية أن الممسكة والمرسلة في الآية كلاهما توفي وفاة النوم فمن استكملت أجلها أمسكها عند فلا يردها إلى جسدها ومن لم تستكمل أجلها ردها إلى جسدها لتستكمله واختار شيخ الإسلام هذا القول وقال عليه يدل القرآن والسنة قال فإنه سبحانه ذكر إمساكا التي قضى عليها الموت من هذه الأنفس التي توفاها وفاة النوم وأما التي توفاها حين موتها فتلك لم يصفها بإمساك ولا بإرسال بل هي قسم ثالث والذي يترجح هو القول الأول لأنه سبحانه أخبر بوفاتين وفاة كبرى وهي وفات الموت ووفاة صورة وهي وفاة النوم وقسم الأرواح قسمين قسما قضى عليها الموت فأمسكها عند وهي التي توفاها وفاة الموت وقسما لها بقية أجل فردها إلى جسدها إلى استكمال أجلها وجعل سبحانه الإمساك والإرسال حكمين للوفاتين المذكورتين أولا، فهذه ممسكة وهذه مرساة، وأخبر أن التي لم تمت هي التي توفها في منامها، فلو كان قد قسم وفاة النوم إلى قسمين وفاة موت ووفات نوم لم يقل والتي لم تمت، فإنها من حين قبضت ماتت، وهو سبحانه قد أخبر أنها لم تمت، فكيف يقول بعد ذلك فيمسك التي قضى عليها الموت؟ ولبن نصر هذا القول أن يقول قوله فيمسك التي قضى عليها الموتى بعد أن توفاها وفاة النوم فوسبحانه توفاها أولا وفاة نوم ثم قضى عليها الموتى ثم قضى عليها الموتى بعد ذلك والتحقيق أن الآية تتناول النوعين فإنه سبحانه ذكر وفاتين وفاة نوم ووفاة موت وذكر إمساك المتوفات وإرسال الأخرى ومعلوم أنه سبحانه يمسي كل نفس, ميت كل نفس ميت سواء مات في النوم أو في اليقظة ويرسل النفس من لم يوت فقوله يتوفى الأنفس حين موتها يتناول من مات في اليقظة ومن مات في المنام وقد دل على التقاء روح الأحياء والأموات أن الحي يرى الميت في منامه فيستخبره ويخبره الميت بما لا يعلمه الحي فيصالف خبره كما أخبر في الماضي والمستقبل وربما أخبره بمال دفنه الميت في مكان لم يعلم به سواء وربما أخبره بدين عليه وذكر له شواهده وأدلته وأبلغ من هذا أنه يخبره بما عمله من عمل لم يطلع عليه أحد من العالمين وأبلغ من هذا أنه يخبره أنك تأتين إلى وقت كذا وكذا فيكون كما أخبر وربما أخبره عن أمور يقطع الحي أنه لم يكن يعرفها غيره وقد ذكرنا قصة الصعب بن جهثامة وقوله لعوف بن مالك ما قال له وذكرنا قصة ثابت بن قيس بن شماس وإخباره لمن رآه بدرعه وما عليه من الدين وقصة صدقة بن سليمان الجعثري وإخبار أبيه له بما عمل من بعده وقصة شبيب بن شايبة وقول أمه له بعد الموت جزاك الله خيرا حيث لقنها لا إله إلا الله وقصة الفضل بن الموفق مع أبيه وإخباره إياه بعلمه بزيارته وقال سعيد بن مسيب التقى عبد الله بن سلام, الله بن سلام وسلمان الفارسي فقال أحدهما للآخر إن ميت قبلي فالقني فأخبرني ما لقيت من ربك وإن أنا ميت قبلك لقيتك فأخبرتك فقال الآخر هل تلتقي الأموات والأحياء؟ قال نعم أرواحهم في الجنة تذهب حيث شاءت قال فمات فلان فلقيه في المنام فقال له توكل وأبشر فلم أرى مثل التوكل قط وقال العباس بن عبد المطالب كنت أشتهي أن أرى عمر في المنام فما رأيته إلا عند قرب الحول فرأيته يمسح العرق عن جبينه وهو يقول هذا أوان فراغي ان كاد عرشي ليهد لولا أني لقيت رؤوفا رحيمة ولما حضرت شريحة ابن عابد الثمالي الوفاة دخل عليه وضيف ابن الحارث وهو يجود بنفسه فقال يا أبا الحجاج إن قدرت على أن تأتينا بعد الموت فتخبرنا بما ترى ففعل قال وكانت كلمة مغبولة في أهل الفقه قال فمكث زمانا لا يراه ثم رأه في منامه فقال له أليس قد ميت قال بلى قال فكيف حالك قال تجاوز ربنا عنا الذنوب فلم يهلك منا إلا الأحراض قلت وما الأحراب؟ قال الذين يشاروا إليهم بالأصابع في الشر وقال عبد الله بن عمر بن عبد العزيز رأيت أبي في النوم بعد موته كأنه في حديقة فدفع إلي تفاحات فأولتهن الولد فقلت أي الأعمال وجدت أفضل فقال الاستغفار أي بنائي ورأى مسلمة بن عبد الملك عمر بن عبد العزيز بعد موته فقال يا أمير المؤمنين ليت شعري إلى أي الحالات صرت بعد الموت قال يا مسلمة هذا أون فراغي والله ما استرحت إلا الآن قال قلت فأين أنت يا أمير المؤمنين قال مع أئمة الهدى في جنات عدن وقال صالح البرد رأيت زرارة ابن أوفى بعد موته فقلت رحمك الله ماذا قيل لك وماذا قلت فأعرض عني قلت فما صنع الله بك قال تفضل علي بجوده وكرمه قلت فأبو العلاء يزيد أخو مطرف قال ذاك في الدرجات العولى قلت فأي الأعمال أبلغ فيما عندكم قال التوكل وقصار الأمل وقال مالك ابن دينار رأيت مسلم ابن يسار بعد موته فسلمت عليه فلم يرد علي السلام فقلت ما يمنعك أن ترد علي السلام قال أنا ميت فكيف أرد عليك السلام فقلت له فماذا لقيت بعد الموت قال لقيت والله أهوالا وزلازل عظاما شدادا قال قلت له فما كان بعد ذلك قال وما تراه يكون من الكريم قبل منا الحسنات وعفى عن السيئات وضمن عنا التبعات قال ثم شهق مالك شاقة خر مغشيا عليه قال فلبث بعد ذلك أياما مريضا ثم انصدع قلبه فمات وقال سهيل أخو حزم رأيت مالك ابن دينار بعد موته فقلت يا أبا يحيى ليت شعري ماذا قدمت به على الله قال قدمت بذنوب كثيرة محاها عني حسن الظن بالله عز وجل ولما مات رجاء بن حيوة رأته امرأة عابدة فقالت يا أبا المغدام إلى ما صرتم قال إلى خير ولكن فزعنا بعدكم فزعتا ظننا أن القيامة قد قامت قالت قلت وممذاك قال دخل الجراح وأصحابه الجنة بأثقالهم حتى ازدحموا على بابها وقال جميل بن مرة كان مورق للعجلي لآخا وصديقا فقلت له ذات يوم أينا مات قبل صاحبه فليأتي صاحبه فليخبره بالذي صار إليه قال فمات مورق فرأت أهلي في منامها كأنه أتانا كما كان يأتي فقرع الباب كما كان يقرع قالت فقمت ففتحت له كما كنت أفتح وقلت أدخل يا أبا المعتمر إلى أن يأتي أخوك فقال كيف أدخل وقد ذقت الموت إنما جئت لأعلم جميلا بما صنع الله به أعلميه أنه قد جعلني في المقربين ولما مات محمد بن سيرين حزن عليه بعض أصحابه حزنا شديدا فرأه في المنام في حالة حسنة فقال يا أخي قد أراك في حال تسرني فما صنع الحسن قال رفع فوقي بسبعين درجة قلت ولماذاك وقد كنا نرى أنك أفضل منه قال ذاك بقول حزنه وقال ابن عيينة رأيت سفيانا الثورية في المنام فقلت أوصني فقال أقل من معرفة الناس وقال عمار بن سيف رأيت الحسن بن صالح في منامي فقلت قد كنت متمنيا للقائك فماذا عندك فتخبرنا به فقال أبشر فإني لم أرى مثل حسن الظن بالله شيئا ولما مات ضيغم العابد رآه بعض أصحابي في المنام فقال أما صليت علي قال فذاكرت علة كانت فقال أما كنت صليت علي ربحت رأسك ولما ماتت رابعة رأت امرأة من أصحابها وعليها حلة استبرق وخبار من سندس وخمار من صوف فقالت لها ما فعلت الجبة التي كفنتك فيها والخمار الصوف قالت والله إنه نزع مني وأبدلت به هذا الذي ترين علي وطويت أكفاني وختم عليها ورفعت في عليين ليكمل لي ثوابها يوم القيامة قالت فقلت لها لهذا كنت تعملين أيام الدنيا فقالت وما هذا عندما رأيت من كرامة الله الأوليائه فقلت لها فما فعلت عبدة بنت أبي كلاب فقالت هيهات هيهات سبقتنا والله إلى الدرجات العولى قالت قلت وبما وقد كنت عند الناس أعمد منها فقالت إنها لم تكن بالي على أي حال أصبحت من الدنيا وأمست فقلت ما فعل أبو مالك تعني ضيغ ما فقالت يسول الله تبارك وتعالى متشاء قالت قلت فما فعل بشر منصور قالت بخ بخ أعطي والله فوق ما كان يأمل قالت قلت مريني بأمر أتقرب به إلى الله تعالى قالت عليك بكثرة ذكر الله فيوشك أن طيب بذلك في قبرك ولما مات عبد العزيز بن سليمان العابد رأاه بعض أصحابه وعليه ثياب خضر على رأسه إكليل من لؤلؤ فقال كيف كنت بعدنا وكيف وجهت طعام الموت وكيف رأيت الأمر هنا قال أما الموت فلا تسأل عن شدة كربه وغمه إلا أن رحمة الله وارت عنا كل عيب وما تلقان إلا بفضله، وقال صالح بن بشير، لما ما تعطاؤني السليمي رأيته في منامه، فقلت يا أما محمد ألست في زمرة الموتى؟ قال بلى، قلت فماذا صرت إليه بعد الموت؟ قال صرت والله إلى خير كثير ورب غفور شكور، قال قلت أما والله لقد كنت في لقد كنت طويل الحزن في دار الدنيا، فتبسم وقال والله لقد أعقبني ذلك راحة طويلة وفرحا دائما، قلت ففي أي درجات أن تقال مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسنا أولئك, وحسن أولئك رفيقا ولما مات عاصم الجحدري رأاه بعض أهله في المنام فقال أليس قد ميت قال بالا قال فأين أنت؟ قال أنا والله في روضة من رياض الجنة أنا ونفر من أصحابي نجتمع كل ليلة جمعات وصبيحتها إلى بكر بن عبد الله المزني فنتلقى اخباركم قال قلت أجسادكم أم أرواحكم؟ قال هيهات بلية الأجساد وإنما تتلقى الأرواح ورؤيا الفضل الفضيل بن عياض بعد موته فقال لم أرى للعبد خيرا من وكان مرة الهمداني قد سجد حتى أكل التراب جبهته فلما مات رأاه رجل من أهله في منامه وكأن موضع سجوده كهيئة الكوكب الدري فقال ما هذا الأذهر الذي أرى بوجهك قال كسي موضع السجود بأكل التراب له نورا قال قلت فما منزلتك في الآخرة قال خير منزل دار لا ينتقل عنها أهلها ولا يموتون وقال أبو يعقوب القارئ رأيته في منام رجلا آدم طوالا والناس يتبعونه قلت من هذا قالوا أويس للقرني فاتبعته فقلت أوصني يرحمك الله فكلح في وجهي فقلت مسترشد فأرشدني رحمك الله فاقبل علي فقال ابتغي رحمة الله عند محبته واحذر نقمته عند معصيته ولا تقطع رجاءك منه في خلال ذلك ثم ولى وتركني وقال ابن السماك رأيت مسعرا في النوم فقلت أي الأعمال وجدت أفضل؟ قال مجالس الذكر وقال الأجلح رأيت سلمة ابن كهيل في النوم فقلت أي الأعمال وجدت أفضل؟ قال قيام الليل وقال أبو بكر بن أبي ماريم رأيت وفاء ابن بشر بعد موته فقلت ما فعلت يا وفاء؟ قال نجوت بعد كل جهد قلت فأي الأعمال وجدتموها أفضل؟ قال البكاء من خشية الله عز وجل وقال الليث بن سعد العنوسى بن وردان أنه رأى عبد الله بن أبي حبيبة بعد موته فقال أورضت علي حسناتي وسيئاتي فرأيت في حسناتي حبات رومان التقطهن فأكلتهن ورأيت في سيئاتي خيطي حرير كان في قلنسوتي وقال سنيد بن داود حدثنا بن أخي جويرية بن اسماء قال كنا بعبادان فقدم علينا شاب من أهل الكوفة متعبد، فمات بها في يوم شديد الحر، فقلت نبرد ثم نأخذ في جهازه، فنمت فرأيت، كأني في المقابر فإذا بقبة جوهر تتلألأ حسنا، وأنا أنظر إليها، إذا فلقت فأشرفت منها جارية، ما رأيت مثل حسنها فأخولت علي فقالت بالله لا تحبس عنا إلى الظهر قال فانتبات فازع وأخذت في جهازه وحفرت له خبرا في الموضع الذي رأيت فيه القبة فدفنته فيه وقال عبد الملك بن عتاب الليثي رأيت عامر بن عبد القيس في النوم فقلت أي الأعمال وجدت أفضل قال ما أليد به وجه الله عز وجل وقال يزيد بن هارون رأيت أبا العلاء أيوب بن مسكين في المنم فقلت ما فعل بك ربك قال غفر لي خلت بماذا قال بالصوم والصلاة قلت أرأيت منصور بن زاذان قال هيهات ذاك نرى قصره من بعيد وقال يزيد بن عامة هلكت جارية في طاعون الجارف فلقيها أبوها بعد موتها فقال لها يا بنية أخبريني عن الآخرة، قالت يا أبت قدمنا على أمر عظيم نعلم ولا نعمل وتعملون ولا تعلمون، والله لا تسبيحة أو تسبيحتان أو ركعة أو ركعتان في صحيفة عملي أحب إلي من الدنيا وما فيها، وقال كثير بن مرة رأيت في منامك أني دخلت درجة عليا في الجنة فجعلت أطوف بها وأتعجب منها فإذا أنا بنساء من نساء المسجد في ناحية منها فذهبت حتى سلمت عليهم ثم قلت بما بلغتن هذه الدرجة قلنا بسجدات وكسيرات وقال مزاحم مولى عمر بن عبد العزيز عن فاطمة بنت عبد الملك امرأة عمر بن عبد العزيز قالت انتبه عمر بن عبد العزيز ليلة فقال لقد رأيت رؤية معجبة قالت فقلت جعلت في ذاك فأخبرني بها فقال ما كنت لأخبرك بها حتى أصبح فلما طلع الفجر خرج فصلى ثم عاد إلى مجلسه قالت فاغتنمت خلوته فقلت أخبرني بالرؤية التي رأيت قال رأيت كأني دفعت إلى أرض خضراء واسعة كأنها بساط أخضر وإذا فيها قصر أبيض كأنه الفضة وإذا خارج قد خرج من ذلك القصر فهتف بأعلى صوته يقول أين محمد بن عبد الله بن عبد المطلم أين رسول الله إذ أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل ذلك القصر قال ثم إن آخر خرج من ذلك القصر فنادى أين أبو بكر الصديق أين ابن أبي قحافة إذ أقبل أبو بكر حتى دخل ذلك القصر ثم خرج آخر فنادى أين عمر بن الخطاب فأقبل عمر حتى دخل ذلك القصر ثم خرج آخر فنادى أين عثمان بن عفاة فأقبل حتى دخل ذلك القصر ثم خرج آخر فنادى أين علي بن أبي طالب فأقبل حتى دخل ذلك القصر ثم إن آخر خرج فنادى أين عمر بن عبد العزيز قال عمر فقمت حتى دخلت ذلك القصر قال فدفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقوم حوله فقلت بيني وبين نفسي أين أجلس؟ فجلست إلى جنب أبي عمر بن الخطاب فنظرت فإذا أبو بكر عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وإذا عمر عن يساره فتأملت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر رجل فقلت من هذا الرجل الذي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر فقال هذا عيسى بن مريم فسمعت هاتفا يهتف وبيني وبينه ستر نور يا عمر بن عبد العزيز تمسك بما أنت عليه واثبت على ما أنت عليه ثم كأنه أذن لي في الخروج فقمت فخرجت من ذلك القصر فالتفت خلفي فإذا أنا بعثمان بن عفان وهو خارج من ذلك القصر يقول الحمد لله الذي نصرني ربي وإذا علي بن أبي طالب في أثره خارج من ذلك القصر وهو يقول الحمد لله الذي غفر لي ربي وقال سعيد بن أبي عروبة عن عمر بن عبد العزيز رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر جالسان عنده فسلمت وجلست فبيناء أنا جالس إذا أتي أبي علي ومعاوية فأدخل بيتا وأجيف عليهم الباب وأنا أنظر فما كان بأسرع من أن خرج علي وهو يقول قضي لي ورب الكعبة وما كان بأسرع من أن خرج معاوية على أثره وهو يقول غفر لي ورب الكعبة وقال حماد عن أبي هاشم جاء رجل إلى عمر بن عبد العزيز فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وأبو بكر عن يمينه وعمر عن شماله واقبل رجلان يختصمان وأنت بين يديه جالس فقال لك يا عمر إذا عملت فأعمل بعمل هذين لأبي بكر وعمر فاستحلفه عمر بالله أرأيت هذه ضؤية فحلف فبكى عمر وقال عبد الرحمن بن غنم رأيت معاذ بن جبل بعد وفاة بثلاث على فرس أبلق وخلفه رجال أبيض عليهم ثياب خضر على خيل بلق وهو قدامهم وهو يقول يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين ثم التفت عن يمينه وشماله يقول يا ابن رواح يابن يا مضعون الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين ثم صافحني وسلم علي وقال قبيصة ابن عقبة رأيت سفيان الثورية في المنام بعد موته فقلت ما فعل الله بك فقال نظرت إلى ربي عيالا فقال لي هنيئا رضائي عنك يا ابن سعيد فقد كنت قواما إذا الليل قد دج بعبرة محزون وقلب عميدي فدونك فاختر أي قصر تريده وزرني فإن منك غير بعيد. وقال سفيان بن عيينة رأيت سفيان الثورية بعد موته يطير في الجنة في نخلة إلى شجرة ومن شجرة إلى نخلة وهو يقول لمثل هذا فليعمر العاملون فقيل له بما أدخلت الجنة قال بالورع بالورع قيل له فما فعل علي بن عاصم قال ما نراه إلا مثل الكوكب وكان شعبة بن الحجاج ومسعر بن كيدام حافظين وكانا جليلين قال أبو أحمد اليزيدي رأيتهما بعد موتهما فقلت أبا بستام ما فعل الله بك فقال وفقك الله لحفظ ما أقول حباني إلهي في الجنان بقبة لها ألف باب من لجين وجوهر وقال لي الرحمن يا شعبة الذي تبحر في جمع العلوم فأكثر فأكثر تنعم بقربي إنني عنك ذريضا وعن عبدي القوام في الليل مسعرا كفى مسعرا عزا بأن سيزورني وأكشف عن وجه الكريم لينظرا وهذا فعالي بالذين تنسكوا ولم يألفوا في سالف الدهر منكرا قال أحمد بن محمد الكندي رأيت أحمد بن حنبل في النوم فقلت يا أبا عبد الله ما فعل الله بك قال غفر لي ثم قال يا أحمد ضربت في ستين سوطا قلت نعم يا رب قال هذا وجهي قد أبحتك فانظر إليه وقال أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج حدثني رجل من أهل طرسوس قال دعوت الله عز وجل أن يريني أهل القبور حتى أسألهم عن أحمد بن حنبل ما فعل الله به فرأيت بعد عشر سنين في المنام كأن أهل القبور قد قاموا على قبورهم فبادروني بالكلام فقالوا يا هذا كم تدعو الله عز وجل أن يريك إيانا تسألنا عن رجل لم يزل منذ فارغكم تحليه الملائكة تحت شجرة طوبة قال أبو محمد عبد الحق وهذا كلام من أهل القبور إنما هو إخبار عن علو درجة أحمد بن حنبل وارتفاع مكانه وعظم منزلته فلم يقدروا أن يعبروا عن صفة حاله وعما هو فيه إلا بهذا وما هو في معنىه وقال أبو جعفر السقى صاحب بشر بن الحارث رأيت بشرا الحافي ومعروفا الكرخي وهم جائيان فقلت من أين فقال من جنة الفردوس زرنا كلمة الله موسى وقال عاصم الجزري رأيت في النوم كأني لقيت بشرا بن الحارث فقلت من أين يا أبا نصر قال من عليين قلت ما فعل أحمد بن حنبل قال تركته الساعة مع عبد الوهاب الوراق بين يدي الله عز وجل يأكلان ويشربان قلت له فأنت قال علم الله قلة رغبتي في الطعم فأباحني النظر إليه وقال أبو جعفر استقاء رأيت بشر بن الحارث في النوم بعد موته فقلت أبا نصر ما فعل الله بك قال أطلقني ورحمني وقال لي يا بشر لو سجدت لي في الدنيا على الجمر ما أديت شكر ما حشوت قلوب عبادي منك وأباح لي نصف الجنة فأسرح فيها حيث جئت وعذني أن يغفر لمن تبع جنازتي فقلت ما فعل أبو نصر التمار فقال ذاك فوق الناس بصبره على بلائه وفقره قال عبد الحق لعله أراد بقوله نصف الجنة نصف نعيمها لأن نعيمها نصفا نصف روحاني ونصف جسماني فيتنعبون أولا بالروحاني فيتعلمون أولا بالروحاني فإذا ردت الأرواح إلى الأجساد أضيف لهم النعيم الجسماني إلى الروحاني وقال غيره نعيم الجنة مرتب على العلم والعمل وحظ بشر من العمل كان أوفى من حظه من العلم والله أعلم وقال بعض الصالحين رأيت أبا بكر الشبلية في المنام وكأنه قاعد في مجلس الرصافة بالموضع الذي كان يقعد فيه وإذا به قد أقبله عليه ثياب حسان فقمت إليه وسلمت عليه وجلست بين يديه فقلت له من أقرب أصحابك إليك قال ألهجهم بذكر الله وأقوامهم بحق الله وأسرعهم مبادرة مرضات الله وقال ابو عبد الرحمن الساهلي رأيت ميسره بن سليمان في المنام بعد موته فقلت له طالت غيبته فقال سفر طويل فقلت له فما الذي قدمت عليه فقال رخص لي لان كنا نفتي بالرخص فقلت فما تأمرني به قال اتباع الآثار وصحبة الأخيار ينجيان من النار ويقربان من الجبار وقال أبو جعفر الضري رأيت عيسى بن زاذان بعد موته فقلت ما فعل الله بك فأنشأ يقول لو رأيت الحسان في الخلد حولي وأكاويب معهم للشراب يترنمن بالكتاب جميعا يتمشين مسبلات الثياب وقال بعض أصحاب ابن جريد رأيت كأني جئت إلى هذه المقبرة التي بمكة فرأيت على عامتها سرادقا ورأيت منها قبرا عليه سرادق وفستاط وسدرة فجئت حتى دخلت فسلمت عليه فإذا مصلب بن خالد الزنجي فسلمت عليه وقلت يا أبا خالد ما بال هذه القبور عليها سرادق وقبرك عليه سرادق وفستاط وفيه سدرة فقال إني كنت كثير الصيام فقلت أهلناي قبر بن الجريج دلني عليه فقد كنت أجالسه وأنا أحب أن أسلم عليه فقال هكذا بيده هيهات وأدار إصبعه السبابة وأين قبر ابن جريج رفعت صحيفته في عليين ورأى حماد ابن سلمة في النوم بعض أصحابه فقال له ما فعل الله بك فقال قال لي طالما كدت نفسك في الدنيا فاليوم أطيل راحتك وراحة المتعبين وهذا باب طويل جدا فإن لم تسمح نفسك بتصديقه وقلت هذه منامات وهي غير معصومة فتأمل من رأى صاحبا له أو قريبا أو غيره فأخبره بأمر لا يعلمه إلا صاحب الرؤيا أو أخبره بمال دفنه هو أو غيره أو حذره من أمر يقع أو بشره بأمر يوجد فوقع كما قال أو أخبره بأنه يموت هو أو بعض أهله إلى كذا وكذا فيقع كما أخبر وأخبره بخصم أو جذب أو عدو أو نازلة أو مرض يعرض له فوقع كما أخبر والواقع من ذلك لا يحصيه إلا الله والناس مشتركون فيه وقد رأينا نحن وغيرنا من ذلك عجائب وأبطل من قال إن هذه كلها علوم وعقائد في النفس تظهر لصاحبها عند انقطاع نفسه عن الشواغل البدنية بالنوم وهذا عين الباطل والمحال فإن النفس لم يكن فيها قط معرفة هذه الأمور التي يخبر بها الميت ولا خطرت ببالها ولا عندها علامة عليها ولا أمارة بوجه ما ونحن لا ننكر أن الأمر قد يقع كذلك وأن من الرؤية ما يكون من حديث النفس وصورة الاعتقاد بل كثير من مراء الناس إنما هي من مجرد صور اعتقادهم المطابق وغير المطابق فإن الرؤية على ثلاثة أنواع رؤيا من الله ورؤية من الشيطان ورؤية من حديث النفس والرؤية الصحيحة وأقسام منها إلهام يلقيه الله سبحانه في قلب العبد وهو كلام يكلم به الرب عبده في المناس كما قال عباده بن الصامتي وغيره ومنها مثل يضربه له الملك الرؤيا يضربه له ملك الرؤيا الموكل بها ومنها التقاء روح النائم بارواح الموتى من أهله واقاربه واصحابه وغيرهم كما ذكرنا ومنها عروج روحه إلى الله سبحانه وتعالى, وتعالى وخطابها له ومنها دخول روحه إلى الجنة ومشاهدتها وغير ذلك فالتقاء أرواح الأحياء والموتى نوع من أنواع الرؤية الصحيحة التي هي عند الناس من جنس المحسوسات وهذا موضع الضرب فيه الناس فمن قائل إن العلوم كلها كامنة في النفس وإنما اشتغالها بعالم الحس يحجب عنها مطالعتها فإذا تجردت بالنوم رأت منها بحسب استعدادها ولما كانت تجردها بالموت أكمل كانت علومها ومعارفها هناك أكمل وهذا فيه حق وباطل فلا يرد كله ولا يقبل كله فإن تجرد النفس يطرعها على علوم ومعارف لا تحصل بدون التجرد لكن لو تجردت كل التجرد لم تطلع على علم الله الذي بعث به رسوله وعلى تفاصيل ما أخبر به عن الرسل الماضية والأمم الخالية وتفاصيل المعاد وأشراط الساعة وتفاصيل الأمر والنهي والأسماء والصفات والأفعال وغير ذلك مما لا يعلم إلا بالوحي ولكن تجرد النفس عون لها على معرفة ذلك وتلقيه من معدنه أسهل وأقرب وأكثر مما يحصل للنفس المنغمسة في الشواغل البدنية ومن قائل إن هذه المراء علوم يخلقها الله في النفس ابتداء بلا سبب وهذا قول منكر الأسباب والحكم والقوى وهو قول مخالف للشرع والعقل والفطرة ومن قائل إن الرؤية أمثال مضروبة يضربها الله للعبد بحسب استعداده وإلفه على يد ملك الرؤية فمرة يكون مثلا مضروبا ومرة يكون نفس ما رآه الرأي فيطابق الواقع مطابقة العلم لمعلومه وهذا أقرب من القولين قبله ولكن الرؤية ليست مخصورة عليه بل لها أسباب أخرى كما تقدم من ملاقات الأرواح وإخبار بعضها بعض ومن إلقاء الملك في القلب والروع ومن رؤية الروح للأشياء مكافحة بلا واسطة وقد ذكر أبو عبد الله بن منده الحافظ في كتاب النفس والروح من حديث محمد بن حميد حدثنا عبد الرحمن بن مغراء الدوسي حدثنا الأزهر بن عبد الله الأزدي عن محمد بن عجلان عن سالب بن عبد الله عن أبيه قال لقي عمر بن الخطاب علي بن أبي طالب رضي الله عنهما فقال له يا أبا حسن ربما شهدت وغبنا وشهدنا وغبت ثلاث أسألك عنهن فهل عندك منهن علم فقال علي بن أبي طالب وما هن فقال الرجل يحب الرجل ولم يرى منه خير والرجل يبغض الرجل ولم يرى منه شر فقال علي نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الأرواح جنود مجندة تلتقي في الهواء فتشأم فما تعارف منها اتلف وما تناكر منها اختلف فقال عمر واحدة قال عمر والرجل يحدث الحديث إذا نسيه فبيناه وقد نسيه إذ ذكره فقال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما في القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر بين القمر مضيء إذ جللت سحابة فأظلم إذ تجلت فأضاء وبين القلب يتحدث إذ تجللت سحابة فنسي إذ تجلت عنه فيذكر قال عمر إثنتان قال والرجل يرى الرؤيا فمنها ما يصدق ومنها ما يكذب فقال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد ينام يتملى نوما إلا عرج بروحه إلى العرش فالذي لا يستيقظ دون العرش فتلك رؤيا التي تصدق والذي يستيقظ دون العرش فهي التي تكذب فقال عمر ثلاث كنت في طلبهن فالحمد لله الذي أصبتهن قبل الموت وقال بقية بن الوليد حدثنا صفوان بن عمر عن سليم بن عمر الحضرمي قال قال عمر بن الخطاب عجبت لرؤيا الرجل يرى الشيء لم يخطر له على بار فيكون كأخذ بيد فيكون كأخذ بيد ويرى الشيء فلا يكون شيئا فقال علي بن أبي طالب يا أمير المؤمنين يقول الله عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في المنامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى قال والأرواح يعرج بها في منامها فما رأت وهي في السماء فهو الحق فإذا ردت إلى أجهدها تلقتها الشياطين في الهواء فكذبتها فما رأت من ذلك فهو الباطل قال فجعل عمر يتعجب من قول علي قال ابن منده هذا خبر مشهور عن صفان ابن عمر وغيره وروي عن أبي الدرداء وذكر الطبراني من حديث علي بن أبي طلحة أن عبد الله بن عباس قال لعمر بن الخطاب يا أمير المؤمنين أشياء وأسألك عنها قال سلعا ما شئت قال يا أمير المؤمنين مما يذكر الرجل ومما ينسى ومما تصدق الرؤية ومما تكذب فقال له عمر إن على القلب طخاءة كطخاءة القمر فإذا تغشت القلب نسي ابن آدم فإذا جلد ذكر ما كان نسي وأما مما تصدق الرؤية ومما تكذب فإن الله عز وجل يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها فمن دخل منها في ملكوت السماء فهي التي تصدق وما كان منها دون ملكوت السماء فهي التي تكذب وروى ابن لهيعة عن عثمان بن نعيم الرعيني عن أبي عثمان الأصبحي عن أبي الدرداء قال إذا نام الإنسان عرج بروحه حتى يؤتى بها العرش فإن كان طاهرا أذن لها بالسجود وإن كان جنبا, جنبا وإن كان جنوبا لم يؤذن لها بالسجود، وروا جعفر بن عون عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود أنه قال إن الأرواح جنود مجندة تتلاقى فتشأم كما تشأم الخيل، فما تعرف منها أتلف وما تناكر منها اختلف ولم يزل الناس قديما وحديثا تعرف هذا وتشاهده، قال جميل بن معمر العذري أظل نهاري مستهاما وتلتقي مع الليل روحي في المنام ورووحها. فإن قيل فالنائم يرى غيره من الأحياء يحدثه ويخاطبه وربما كان بينهما مسافة بعيدة ويكون المرء ويقضان روحه لم تفارغ جسده فكيف التخت روحاهما؟ قيل هذا إما أن يكون مثلا مضربا ضربه ملك رؤيا للنائم أو يكون حديث نفس من الرأي تجرد له في منامه كما قال حبيب بن أوس ساقيا لطيفك من زور أتاك به حديث نفسك عنه وهو مشغول، وقد تتناسب الروحان وتشتد علاقة إحداهما بالأخرى، فيشعر كل منهما ببعض ما يحدث لصاحبه، وإن لم يشعر بما يحدث لغيره لشدة العلاقة بينهما، وقد شاهد الناس من ذلك عجائب، والمقصود أن أرواح الأحياء تتلاقى في النوم كما تتلاقى أرواح الأحياء والأموت، قال بعض السلف إن الأرواح تتلاقى في الهواء فتتعرف وتتناكر فيأتيها ملك رؤية بما هو لاقيها من خير أو شر قال وقد وكل الله بالرؤية الصديقة ملكا علمه وألهمه معرفة كل نفس بعينها واسمها ومنقلبها في دنيها ودنياها وطبعها ومعارفها لا يشتبه عليه منها شيء ولا يغلط فيها فيأتيه نسخة من علم غيب الله من أم الكتاب بما هو مصيب لهذا الإنسان من خير وشر في دينه وذنياه ويضرب له فيها الأمثال والأشكال على قدر عادته فتارة يبشره بخير قدمه أو يقدمه وينذره من معصية ارتكبها أو هم بها ويحذره من مكروه انعقلت أسبابه ليعارض تلك الأسباب بأسباب تدفعها ولغير ذلك من الحكم والمصالح التي جعلها الله في الرؤية نعمة منه ورحمة وإحسانا وتذكيرا وتعريفا وجعل أحد طرق ذلك تلاقي الأرواح وتذكرها وتعارفها وكم ممن من كانت توبته وصلاحه وزهده وإقباله على الآخرة عن منام رآه أو رؤية وكم من من استغنى وأصاب كنتا أو دفينا عن منام؟ وفي كتاب المجالسة لأبي بكر أحمد بن مروان المالكي عن ابن قتيبة عن أبي حاتم عن الأصمعي عن المعتمر ابن سليمان عن حدثه قال خرجنا مرة في سفر وكنا ثلاثة نفر فنام أحدنا فرأينا مثل المصباح خرج من أنفه فدخل غارا قريبا منه ثم رجع فدخل أنفه فاستيقظ يمسح وجهه وقال رأيت عجبا رأيت في هذا الغار كذا فدخلناه فوجدنا فيه بقية من كنز كان وهذا عبد المطالب دل في النوم على زمزم وأصاب الكنز الذي كان هناك وهذا عمير بن وهب أتي في نومه فقيل له قم إلى موضع كذا وكذا من البيت فاحفره تجد مال أبيك وكان أبوه قد دفن مالا ومات ولم يوصي به فقام عمير من نومه فاحتفر حيث أمره فاصاب عشرة آلاف فأصاب عشرة آلاف درهم وتبرا كثيرا فقاضى دينه وحسن حاله وحال أهل بيته وكان ذلك عقيب إسلامه فقالت له الصورة من بناته يا أبتي ربنا هذا الذي حبانا بدينه خير من هبل والعزة ولولا أنه كذلك ما ورثك هذا المال وإنما عبدته أياما قلائل قال علي بن أبي طالب بن القيرواني العابر وما حديث عمير هذا واستخراجه المال بالمنام بأعجب مما كان عندنا وشاهدناه في عصرنا بمدينتنا من أبي محمد عبد الله البغانشي وكان رجلا صالحا مشهورا برؤية الأموات وسؤالهم عن الغائبات ونقله ذلك إلى أهلهم وقراباتهم حتى اشتهر بذلك وكثر منه فكان المرء يأتيه فيشكو إليه أن حميمه قد مات من غير وصية وله مال لا يهتدي إلى مكانه فيعده خيرا ويدعو الله في ليلته فتراء له الميت المنصوف فيسأله عن الأمر فيخبضه به فمن نوادره أن مرأة عجوزا من الصالحات توفيت والمرأة عندها سبعة دنانير الوديعة فجاءت إليه صاحبة الوديعة وشكت إليه ما نزل بها وأخبرته باسمها واسم الميتة صاحبتها ثم عادت إليه من الغد فقال لها تقول لك فلانة عدي من سخف بيتي سبع خشبات تجد الدنانير في السابعة في خرقة صوف ففعل ذلك فوجدتها كما وصف لها قال وأخبرني رجل لا أظن به كذبا قال استجرتني امرأة من أهل الدنيا على هدم دار لها وبنائها بمال معلوم فلما أخذت في الهدم لازمت الفعلة هي ومن معها فقالت ما لك قالت والله ما لي إلا إلى هدم هذه الدار من حاجة لكن أبي مات وكان ذا يسار كثير فلم نجد له كبير شيء فخلت أن له مدفور فعمدت إلى هدم الدار العلي أجد شيئا فقال لها بعض من حضرنا لقد فاتك ما هو أهون عليك من هذا قالت وما هو قال فلان تمضين إليه وتسألينه أن يبيت قصتك الليلة فلعله يرى أباك فيدلك على مكان ماله بلا تعب ولا كلفه فذهبت إليه ثم عادت إلينا فزعمت أنه كتب اسمها واسم أبيها عنده فلما كان من الغد بكرت إلى العمل وجاءت المرأة من عند الرجل فقالت إن الرجل قال لي رأيت أباك وهو يقول المال في الحنية قال فجعلنا نحفر تلك الحنية وفي جوانبها حتى لاح لي شق وإذا المال فيه قال فأخذنا في التعجب والمرأة تستخف بما وجدت تقول مال أبي كان أكثر من هذا ولكني أعود إليه فمضت فأعلمته ثم سألته المعاودة فلما كان من الغد أتت وقالت إنه قال لها إن أباك يقول لك احفري تحت الخابية المربعة التي في مخزن البيت قال ففتحت المخزن فإذا بخابية مربعة في الركن فأزلناها وحفرنا تحتها فوجدنا كوزا كبيرا فأخذت ثم دام بها الطبع في المعاودة ففعلت فرجعت من عنده وعليها الكآبة فقالت زعم أنه رأاه وهو يقول له قد أخذت ما قدر لها وأما ما باقيا فقد جلس عليه عفريت من الجن ليحرصه إلى من قدر له والحكايات في هذا الباب كثيرة جدا وأما من حصل له الشفاء باستعمال دواء رأى من وصفه له في منامه فكثير جدا وقد حدثني غير واحد ممن كان غير مائل إلى شيخ الإسلام المسيمية أنه رآه بعد موته وسأله عن شيء كان يشكل عليه من مسائل الفرائض وغيرها فأجابه بالصواب وبالجملة فهذا أمر لا ينكره إلا من هو من أجهل الناس بالأرواح وأحكامها وشأنها وبالله التوفيق ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير نلقاكم بإذن الله في مجلسنا آخر وصلى الله وسلم وأبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته